والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ هاني الرفاعي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قعت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 منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم والحمية حمية جاينيا فأنزل الله سكينته وعلى رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا ما حف كان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الكرام والذين معه وشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتعون فضلا من الله ورضوانا سيما شفوه فآزرهم فاستغلظ فاستوى على سوقهم يعجب الزرع يغيظ بهم المفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم یا ایوہ اللہ فَيَاللَّهُ وَأَدْرُن عَظِيم إِنَّ الَّذِينَ يَمَالُونَكَ مِنْ وَرَاءِ فتبينوا, فتبينوا وان تصيبوا قوما بجالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثيرا فَرُوم فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَى ومن لم يتب فغلا